ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ولا تفضحنا يوم العرض عليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا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 إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه اللهم يا من تعلم السر وأخفاء أرزقنا حياء منك حتى لا نعصيك اللهم يا وعزقتنا الإسلام دون أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك اللهم يا من أنت الكريم أكرمنا ولا تهنا أكرمنا ولا تهنا اللهم يا من أنت الملك وضعت رقابها بين يديك تسأل منك أن تعتقها من النار يا من له اعتقاء من النار في كل ليلة لا ترد هذه الأكفة والوجوه والعيون خاصة إن رددتها فمن لها إن حرمتها فمن يعطيها اللهم إنا أنخنا مطاينا ببابك وقرعنا باب رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم يا رحمن يا منان يا كريم يا رءوف يا رحيم يا لطيف يا ودود يا برحمتك وعفوك وغفرانك ولا تجعلنا من المحرومين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 تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا وجعل الجمة هي دارنا وقرارنا هدينا رفقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا ما نصرناه ابدا حق نصره اللهم فلا تؤاخذنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويذل فيه أعداء دينك اللهم كم مع إخواننا المستضعفين في كل مكان في بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا أرحم الراحمين اللهم كن معهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم اللهم أمن خوفهم اللهم أمن خوفهم اللهم أمن خوفهم, اللهم أمن خوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا كرباً إلا نفسته ولا مبتلاً إلا عافيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا عازباً إلا زوجته ولا متزوجاً ولا, ولا شيخا كبيرا إلا رحم رحمته ولا طفلا صغيرا إلا ربيته وأصلحته ولا عقيما إلا رزقته ذرية صالحة اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمهما كما ربيانا صدارا اللهم من كان منهم حيا فاطل في عمره وحسن عمله اللهم ومن كان منهم ميتا اللهم فوسع له في قبره وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه, إلى ما صاروا إليه وارزقنا ولدا صالحا يدعو لنا بعد الممات يارزقنا ولدا صالحا يدعو لنا بعد الممات يده ملكوت كل شيء يا من يجير ولا يجار عليه أجر من النار فإنا لا نقوى على حرها اللهم إنك قلت وقولك الحق أم من يجيب المضطر إذا دعاه اللهم إنا مضطرون نخشى أن تغضب علينا اللهم إنا نعوذ برضاك من غضبك اللهم إنا نعوذ برضاك من غضبك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كل لا نحصي ثناء عليك